فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بال بعد المقدمة العامة لأصول العلوم الشرعية وما ينبغي لطالب العلم نخلص بحول الله جل وعلا إلى الموضوع الأساس والمقصود الرئيسي من هذه العلوم في مجلسنا هذا وهو علم أصول الفقه فمجلسنا هذا نفتتح فيه التعريف بعلم أصول الفقه دأبت كتب هذا الفن على تعريف علم أصول الفقه من من خلال من خلال تعريف مركبه الإضافي علم أصول الفقه هو التركيب الإضافي كما يعبر عنه. ويفصلون في ذلك تفصيلات حسبوا في كثير من أحيان لا فائدة منها لمن أراد أن يعرف ما أصول الفقه صحيح أن ما يفرعون وما يفصلون في تعريف العلم من حيث هو مصطلح مستقل وفي تعريف الأصول بما هو جمع أصل وفي تعريف الفقه فيفصلون في ذلك تفصيلات أغلبها تقسيمات كلامية منطقية لا ينبني على أكثرها وأقول على أكثرها لا على جميعها لا ينبني على أكثرها عمل وقاعدة العلماء أن كل علم ليس تحته عمل فهو باطل أي العلم الذي تبحثه وتسع من وراءه ثم لا ينبني عليه عمل لا ينبني عليه شيء فهذا لا قيمته فإنما سنقتصر إذن في هذا التلف، سنقتصر على المقصود أي نريد أن نصل إلى ما علم أصول الفقه ما هو لا أقل ولا أكثر وبالمراس والجربة في تدريس هذه الصناعة وفي مدارستها ولمنشاء أن يجرب ذلك في الكتب أو في بعض الكتب في الأحرى التي فصلت في سير ما للأسف أغلب المصنفات المتأخرة هي على هذه الشكلة يعني مصنفات التي قُلِّفت بعد تقريباً يعني القرن الخامس الهجري تقريباً صارت على هذا الثناء وعلى هذا على هذه الشكلة في التعريف يعني على طريقة المناطق في تعريف المصطلح المصنف إلى العهود المتأخرة إلى العصر الحديث تقريباً فمن أرد أن يفهم يعني نسبة للطالب المبتدئ أرد أن يفهم ما معنى علم وصول الفقه من خلال هذه المقدمات في تعريف هذا المركب يدرس الصفحات مفسرة ثم لا يخرجوا بشيء أي هو لن لا يفهم في نهاية المطاف لا يخرجوا بمعرفة ما أصول الفقه فإذا لم يعرف ما أصول الفقه من خلال شروح وشروح فما خلال هذه الشروح إذن إذن المشكلة ليست دائما في المتلقي، لا ليست دائما في المتلقي لا. المشكلة في بعض الأحيان وفي هذا الصيغ في بشكل خاص في المرسل أي في الشارح والدارس والمصنف. وهذا الأمر قد نعاه على المؤلفين في هذا الفن غير واحد من العلم من الأقدمين ومن المحدثين. فمن أشهر الأقدمين في ذلك أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي الأندلسي المعروف صاحب كتاب الموافقات. وغيره من العلماء الذين انتقدوا الطريقة المنطقية في تقديم المفاهيم وعرضها وشرحها ما إذن نخلص إلى المقصود حينما نقول علم علم وصول الفقه فالمقصود بالعلم باختصار هو الصناعة فعقل ولا أكثر يعني ألفا لأنهم يتحدثون في ذلك ويفصرون العلم بالمعنى المنطقي بما هو مقابل للظن أو رجبات المماراتي كذا كل ذلك لن ينفعك في هذا الصياق من أراد أن يدروس تلك المفاين فهي في المنطق وفي بنية علم المنطق لفائدة المنطق لا لفائدة الأسل فحينما يتحدثنا عن علم أسل الفقه فهم يقصدون إذن الصناعة يعني الفن هذا هذا العلم المتلقائي بما هو فنون وبما هو صناعة وبما هو معرفة كما تقول علم الفقه وعلم العروض وعلم التجويد وعلم القراءة وراءه مجمل وبختصار مثال أبوه. إذن يعني لا شيء وراء هذه الكلمة يعني أكبر من هذا أقول في هذا الصيغ يعني تعريف علم أصول. فالقضية إذن بعد ذلك هي في المركب الذي بقي وهو أصول الفقه. هاهو هنا لا. يعني بغيت التفصيل فإذا نحن ندرس علم هذا أساس وليس شعرا أو أمرا زوقيا أو أمرا يعني مزاجيا نعِن حينما نقول علم يعني أن هنالك قواعد هنالك أدوات هنالك منهج هنالك مصطلحات يعني هنالك علم هنالك صناعة ولا يمكن أبدا بغير تلقي أسرار الصناعات أن تكون صانعا ولذلك لابد يعني من يعني من فهمي بأن هذا الأمر علم يعني ليس أمرا يطالع مجرد مطالع ولكن يتعلم كما ورد في حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتعلم ومن يتحرى الخير يعطاه أو يؤته أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث وهو صحيح ثابت فإذن نحن إذا إذا إذا صناعة لا أن نتعلمها ولا بد أن نتقن أسرارها. فهذه الصناعة تدور بين المركب الذي ذكرته ووصول الفقه. وصول الفقه. وصول الفقه لا في بدء تعريفه وفهمه. اجمالا وكليا لا بد من البدء من كلمة الفقه بالعكس لأن كثير من الكتب كتبون كتب بعترطين الشرح يقولك العلم هو كذا وكذا وقال فلان سير واحد عشرات الصفحات فلين عود بدالك الأصول جمعوا أصلين وأصله كذا قاعدة سير أو صفحات ثم بعد ذلك الفقه ولا يخلو لا تخلوش بشيء لا يعني حينما يكون هذه أديم القواعد الدراسات المصطلحية مش ما بعلم المصطلح إذا وجد ت، إذا وجد تركيبا إضافيا هو ما يسمى عندهم بالضمائم يجمعوا ضميمة. يعني لما يكون واحد جُوج الأرفاض ضفدان كلاهما مصطلح في نفسه. لا قسمتهم ونزعت الإضافة لأن بعض الأحيان يكونوا بتركيبوا إضافين وقد يكونوا وصياً. يعني وصياً محمد يقول يعني الأصول الشرعية يكون إضافي، أصول الشريعة. دي. إذا فاصلت بين المركب وجدت كل رفض بذاته له دلالة خاصة في نفسه بمعنى انطبقوا من قولوا أصول الفقه إذا قلنا أصول في كل معنى وقلنا فقه في كل معنى آخر ركبنا أصول الفقه صار معنى ها طيب إذا كان الأمر كذلك فلنفهم المركب بيشتخد المعنى الكلي الذي هو أصول الفقه بأي المصطلحين نبدأ في الدراسة والشرح والتعرف والتعريف. أبي الأول أم بالثاني؟ نبدأ بما يمكن سميهه بالمصطلح المفتاح يعني إيش كونه السالب؟ ما هو المقصود من هذا قضيه؟ صحيح أن القضية شيء الأصول بما هي أصول إحنا كان ندرس أصول فت لكن مع ذلك ندرس الأصول لما من أجل الفقه إذن الفقه هو غاية الأصول وما الأصول في هذا السياق إلا وسيلة فإذا تبين ذلك وهو كذلك مرف ف اقتناء المعارف وإدراكها يكون أيصارة وأسالة بمعرفة غاياتها يعني إن بغيت تعرف شيئا حتى تعرف كما القلوب العامية لاش كتليق لاش كتصلح يعني في النكتة اللي يستعملوا في الدرجة الذي كان يصنع الطبرة فسئل ما هذا هل احتيبسوا تسمعوا لأن يعيش رحلوا ها هو الطبرة ومعرف ما عمل ما اسمه يعني وخيش رحلوا التاعية ما يفعبوه فتعريفه بعد انقرأ عليه وسماع صوته أي الوظيفة لكي اديها هي اللي تعطيك المعنى الديان لا مشحة في المثال، فإذن أصول الفقه هي أصول للفقه وهي يعني وسائل وقواعد يتوخى بها اقتباس واستنباط الفقه إذن قضية كلها في الفقه فما الفقه بغينا نعرف أصول الفقه مزيلا تعرف الفقه هو الأول فبعد معرفة الفقه نعرج بعد ذلك على الأصول ويكون بإذن الله الأمر أيسر وأسهل إذن لنبدأ بحول الله بالفقه الفاء والقاف والهاء فقه يفقه فقه هذا العبارة هي من الأهمية بمكان ولا بد من بيان حقيقتها على التفصيل حتى لا يبقى غبش بعد ذلك في معنى المركب الإضافي وصول الفقه وقد وردت في كتاب الله في غير ما آية كما ورد في السنة في كثير من الأهل ومن أشهار الآيات في كتاب الله جل وعلا التي تدل على الصيق الذي نحن فيه إنما يمكن أن نجيب من معنى العام. العام يعني فقه العام الكوني إنما الفقه الذي في خصوصي يعني الجانب الشريعي والجانب الاستنباطي إنما هو قوله جل وعلا فلولانا فراء من كل فرقة منه طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وهو المقصود من قول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وأخص من هذا وأدق قوله عليه الصلاة والسلام ندر الله رأً سمع مقالتي فوعاه فأدهك كما سمع فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل من فقه ليس بفقه وكل هذه الصياغ صحيحة ثابتة إذا يتبين من خلال هذه النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الفقهاء أمر زائد على النص الشرعي، يعني الفقه شيء والنصوص شيء آخر ليتفقه في الدين يفقه في الدين وأحببت أن أقيف مليا هون علاش لأن كيان خلط في عند الناس وعند طلبة العلم بشكل خاص وقد يؤدي ذلك إلى كثير من اللغط. وكثير من الضجاج والحجاج فيما لقائل من ورائه لابد أن بيان هذه المسألة الدين هو الشريعة هو النصوص ليتفقه في الدين نظر الله أمر أن سمع مقالته إنما هي السنة إذن والبلاغ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نبلغ عنه كتاب الله وسنته أي وسنة رسول الله بلغوا عني ولو آية نظر الله ومرأة أن سمع مقالتي فوعى إذن هو وعى الأدلة الكتاب والسنة لكن هذا شيء لطيف الحديث هذا يعني هذا حديث أقول تشد إلى حقائقه الرحال يعني المعاني دي رخص الإنسان يصفر عليها شيء جدا مهم جدا لأنه يعطي لطالب العلم فرقانا ونورا مبينا ليكشف مدارج التعلم مش عارف طريق كيف يقدر يتعلم ليكشف ويكتشف مدارج ومدارك التعلم فقوله عليه الصلاة فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ولا صغر القراء صحيح أيضا فرب حامل فقه ليس فقيه دال على أن الإنسان إذا قد يستوعب الأدلة قد يحفظ الكتابة وكثيرا من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ليس بالضرورة أن يكون من أهل الفقه. نص دال على هذا دلالة قطعية لا تحتمل التعويذ. من حيث الدلالة، فرب حامل فقه ليس بفقه. ثم الفقه مراتب بدليل الحديث أيضاً. فرب حامل فقه إلى من هو أثقاه هذه صيغة فقيد. فقد يكون فقها لكن قد يكون هو منه وأفقهم منهم وهذا دال على أن الفقه إذن مراتب إن فقه من درجة أولى درجة ثانية درجة ثانية وهكذا وفوق كل ذي علم أليم وهذا الأمر صرفي العلماء قديما وبينوه في أن العلم من حيث هو فقه مراتب أيضا إذن فإذن مرجع الفقه في نهاية المطاف إلى أصل الجذر اللغوي الذي بدأت ببيانه في بداية الكلام هو الفاء والقاف والهاء وهو الإدراك والفهم فالفهوم إذن تختلف باختلاف الناس يعني سبب اختلاف الفهوم كثير لكن يعني غالب مرجع ذلك أمران جوجل هو كبار لكن كثير سبب لكي يختلف الناس الفهم لكن هذلك أمران كبيران. الأمر الأول لما ذلك العلمية واحد قرأ بزيزة واحد قرأ شوية شي طبيعي أنه سيكون فهم هذا أعلى وأرجى من فهم الذي يدرس يتعلم كثيرا فمن يعني نذر حياته للعلم ولطلب العلم وتفرغ لذلك وكان صناعته إنما هي العلم ليلة نهار فالقل كبير بينه وبين من يشتغل بالعلم وللعلمين ولكن على فترات يعني انقطع فإذا هذا سبب وليس هو السبب الوحيد إذا هو سبب مهم السبب الثاني ما يؤتيه الله العبد من الفطنة والذكاء وهو أمر غير مكتسب العلم مكاسب والذكاء مواهد شمع الله سبحانه وتعالى يعني الناس يعني في العلم الطبيعية وكذا كي يقولوا يعني وراثي كذا قد يكون يعني جانب ولادي ولكن هناك الجانب يعني الرباني الذي به التي يعطيها الله في النوع يعطيها الله جل وعلا للعنقي يعني قد يكون ذلك خلقة ما ندري الله اعلم على كل حال قد يكون خلقة يخلقه الله جل وعلا ذكيا وله قدرات وهذا يعني جانب منه قد يكون صحيحا لانه يدرك ذلك في الأطفال شوف الأطفال سبحان الله يعني كاين بعض الحين الطفل صغير عنده ذكاء يعني غريب فقد يكون هذا وقد يكون يعني بسبب التقوى والقرآن والحديث في هذا أدلتهما كثيرة جدا تقول الله ويعلمه الله من يتق الله كثير كثير جدا من هذا الأمر كثير والأحاديث النبوية في هذا كثيرا وتجارب العلماء شهور أبيات الإمام الشافعي المشهورة شكوت إلى وكيع سوء حفظي أرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن علم الله نور ونور الله لا يؤتني عاص حقيقة فيه وإذ ذكرت هذه الأبيات أذكر رواية حقيقة هذه من جبتها جبها الصيق ما كان تبدلين أولا يعني أحد أهلي العلم والفضل من الصالحين كذلك أحسبه إن شاء الله يعني مش من أزمي متأخرة إن إنسان معاصر يعني من مات رحم الله من العلماء طيب يعني أذكر عنه كلمة هجيبة جدا يعني كان ينصح طلابه بشيء يعني بحيث أنه طالب العلم وأي واحد إذا كان يدرس العلم علم الشريعة مش كما علم الشريعة مش الخاص يعني علم الشريعة علم رباني علم يقصد به العبادة أساسا ولم يعني لم يوجد للدنيا الدنيا عنده إنما هي وسيلة وأنتم تعلمون هذا من البدهيات أو من البديهيات الأحلى ولكن كونوا ربانيين لما كنتم تعلمون أو لما كنتم تدرسون لما كنتم تعلمون الكتابة أو لما كنتم تدرسون ف يعني بعض الطلبات كان يدرس وراء ينقصوا الذكاء نجد مصر كيخدم كي والزكاة ما نقصه ولكن يعني لا ينتج ما معرفة نتيجة ما كيأطيها فشك ذلك إلى شيخه وقال له كلمة واحدة إياك والنظرة الحرام النظر المحرم فالنظر المحرم أو النظر الحرام يطمس نور البصيرة يطمس نور البصيرة فجعل طلبته أن يجاهدون في هذا الأمين وأذكروا يعني جالستوا بعضهم في بعض البلاد الإسلامية أذكر أنه كان من دعائهم أن الدعاء مفتوح يجتاز في الإنسان كي كانوا يدعون الله خصتا في زمن متأخر زمننا هذا مبأولا وأحرى كانوا يسألون الله جل وعلا ويقولون يتعوذون تعوذ بك من كذباه ونعوذ بك من فتنة النساء هذه أم أيها المسلم كل أخص يعني طلَّ الله سأل ولكن طلبة العلم بشكل خاص لأن فتنة النساء في عنده النظر الحرام تذهب بنور البصيرة وتتمسّل عن العلم الذي قد يكون وقر في القلب من خلال التعلم والتلقي عن المشايخ والمدرسة في الكتب، ف يعني يرسخ ما يرسخ من بالذكاء وبالمطالعة وبالمدرسة والتلقي ولكن بمجرد ما يعني تتلقى أو تلقي نظرة غير مشروعه محرمة، فإنك آنئذ تتلقى ظلمات تنزل على تفرنوار فتنسخها. وإنما ذكرت هذا حينما ذكرت أبياك الإمام الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصر المعاصر التي تهدد طالب العالمية في زماننا هذا يعني بشكل خاص إنما هي معاصر النظر الحرام على سورة جديدة هذا من باب البيان في هذه المسألة فقلت إذن نرجع إلى ما نحن فيه وهو أن يعني الفقه والفهم والإدراك وكل ذلك بمعنى واحد مرجعه إذن قلنا الطلب يعني القراءة الواحد يدرس يربع يقرأ الطلب والتعلم هذا اللول والثاني قلنا إذن يكون موهبة من الله هذه الموهبة يعني فيها جانب خلقي وفيه جانب, جانب جزائي يعني أن الله عز وجل يجازيك ويزيك على قدرة قوات ويقذف في قلبك وفي روحك نورا هو الذي يعني يصير في مبدع حكمة كما قال شيخنا وإمام مذهبنا مالك بن أمس بن أنس رضي الله عنه ورحمه معرفاً الحكمة بأنها نور يقذفه الله في قلب العبد فإذا أنت لا تكسبه ولكن يعني الله يهبك إياه إنما هذه الهبات مشروطة بما ذكرت بالوراء والتقوى فإذن خلاصة الأمل أن الفقه إذن إدراج فهم فبما أن هذه الأمور تختلف من شخص إلى شخص القدرة والاستعداد على طلب العلم والدراسة والصبر على المتابعة هذا يختلف من شخص إلى شخص الناس يشتفي هذا وبما أن أيضا تحصيل التقوى يختلف الإيمان منازل والجنة منازل وفي هذا يعني آيات وأحاديث كثيرة إن كما في الحديث الصحيح إن أهل المنازل لا تراؤون كما تراؤون الكوكب الدرية في السماء في الحديث الصحيح فبما أن هذه الأمور تختلف يعني درجاتها ومراتبها فنتائجها التي هي الفهم فقلنا هذه يعني يعني الأساسية للفهم نتائجها التي هي الفهم ستكونوا بطبيعة الحال تختلف من شخص إلى آخر، علوًا ونزولًا وساعة وشمولًا ضيقًا وكلية وجزئيًا ومر. وقد تكون أسباب أخرى كثيرة يعني تتعلق ب يعني اختلاف الفами لكن قلت في البداية يعني وهذان الأمرانهما يعني الموردان والمصدرين الرئيسيان للإذراء وللفامي في الحقائق أو للحقائق والأشياء. إذا عندنا النصوص وعندما فهموا النصوص وفقه النصوص ونبدأ بتمييز بينهم وهذا الأمر يعني حقيقة قرآنية وحديثية هذا هذا هذا ينطق يعني هذا الأمر ليس اجتهادياً مش إنسان كبر كي كل فقه أبو حدو الحديث أبو لا الوحي هو حي كتاب الدليل إيش والفقه والفهم إيش فإذن هذا هذه نصوص تنطق بها ثم هناك تاريخ العلم يشهد بها ولا خلاف فيه يعني بالألبع هذه الصحابة رضوان الله عليهم إلى زمنها فقد كان الفقه يعني معناً أو شيئاً مستقلاً عن النصوص كما ورد في الحديث فرب حامل فقهين ليس بفقه يحمل أدلة الفقه يحمل الكتاب والسنة لكن لا يحمل فقهاً لا يدريك وفرق العلماء أهل الحديث وغيرهم فرقوا في الرواة من الصحابة والتابعين وغيرين بين الراوي الفقه والراوي غير الفقه قد يكون حجة ثبتا ثقة لكنه ليس بفقه فتكون رواية الفقه أرجحة عند الاختلاف وعند التعارض في علم أصول الفقه عند التعارض والترجيح عند تعارض حديثان مستويان حيث الثبوت هذا صحيح الإسناد في الأول المتصل والإسناد بين عدل ضابط الفوادي عن مثله من غير مشدود أو علة قديحة فتودي المكين سبب لتضعيف الحديث فمن بين المرجحات اعتمدها أهل العلم أن يكون راوي أحد الحديثين أفقع من الآخر أو يكون يعني هذا الراوي فقهي والآخر لم يعرف لم يعرف بالفقه فترجح رواية الفقه لأسباب كثيرة من بين الاحتمالات الواردة من بين الاحتمالات هذا الأمر بحرم لا ساحل أن الرواية بالمعنى في الحديث قد حصلت في التاريخ فلا يؤمن أن يكون ال الذي روى الحديث من غير الفقهاء لا يؤمن أن يكون قد رواه بالمعنى فروا ما فهمه هو وبما أنه لا يطمع إنه إلى فهمه بالمقارنة مع الآخر الذي عرضه، فما المشكلة؟ معرضه، ما المشكلة؟ في, مش في بما أنه لا يطمع إنه إلى فهمه المحتمل بالمقارنة بالإلا، الإلا، الراوي الآخر الذي روى ما خالفه، فنرجح رواية الفقيه على رواية غير الفقيه. هذا فقط يعني بالبيان، والبيان أن هذا الإشكال قديم، مش حدثه. ومن أصوله التي وقعت في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث لهم متداول حديث بني قريظة إن كان يؤمن بالله واليوم آخر فلا يصلي من العصرة إلا في بني قريظة اختلف الناس هؤلاء أصحاب رسول الله ما سبب الاختلاف الفرق فكلهم سمع الحديث من رسول الله ما كان يشكيل ديان سبب الحديث أو عدم سبب الحديث كان يشكلف سام فحينما أُذِن العصر في طريق ولما يبلغ بني قال قالهم هذا وقت العصر نصلي قال آخرنا كلا أمرنا ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة بشفت حوار سريع فيعني الأولون أخذوا بفِقْهِ الحديث قالوا إنما قصد منا الإسراء رحمه لي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي كي بالله من الأخير ما يصلي العصر تل بني قريضة بمعنى أنه مخصيش ذكر العصر تل بني قريضة يعني ما ينبغي أن يدركك وقتل العصر إلا وقد وصلت من قريضة يعني بمعنى أنه يعني واجب دلالة النزوم لازمك إذن أن تسري حتى يدركك العصر في بني قريضة هذا الفهم أخرون أخذوا بالظاهر قالوا لا نصد العصر إلا في بني قريضة فما صلوه إلا وقد أسداد الليل ستاراه شهال عصر عدوا صلوب بني قريضة وصلوا وكلاهما كان موافقا للدليل هذا شيء الجميل في الأمل كلاهما كان موافقا للدليل فأهل فقهي وافقوا المقصود والمراد أي كانوا على فقه إدراف فر وأهل الظاهري نعطيه هاد التسمية لأنه خائن مشي بالدقى لأنه دراسات ظاهرية لم تظهر في الفقه إلا بعد سن قرون وأهل الظاري آخروا بظاهر نصي الحرفي وذلك الظاهر رغم أنه غير مراد تحتمل اللغة لغة في السر الحديثة وتشتغل مركي فحرفية اللغات تتعلم فإذا لا ينبغي الإنسان أن يفزع من هذا يقوله يعني له آثار نفسي، أن في العصور متأخرة ضاق الناس ضاق الناس بالخلاف وهذا فساد في طلب العلم، واحد محتومك يحمل أنه يخالف واحد، هذا غلط، ما ممكن، صحوا رسول الله اختلافوا، إنما الشرط في ذلك أمران لا ثالث لهم أن يرخ اللف إذا وقع في المقتضية العلمية، يعني ما شيء، يعني هذه نسميها سارية. أنت تقول لو دى لا يا بقرة، هذا غير ممكن، فلا بد إذن أن يكونون لي كي يحظون من المعقولية الاستقلالية هذا لهم، ثم وهذا أصعب منهم أن يتخلص الإنسان من نوازع الهوى، هذه المشكلة حقيقته، يعني المشكلة في الذي يحصور في هذا الصياغة غالبا أنني أريد أن يكون. الحكم كذا ما هي الأدلة ت تريد لا أنا أريد ودع الأدلة تنتج الحكم الذي اقتضته من القوانين العلمية سواء وافقت مرادك وهواك أو لم توافق عندك ندّي فالإنسان إذا استطاع أن يتخلص من هذين الأمرين يحقق الجانب العلمي تقنيا صنع صناعة مفصلة استدلالا إتقانا ومعرفة بالقواعد والأصول والنصوص ليس عندك ثلاثة وضع بعض النصوص وبقي مجمعة النصوص كاملة في الموضوع وتريد أن تفتي أو أن تصل إلى الحكم لا يعني تكون عندك شروط كاملة مما سنفصله بعده حينما ندخله إلى صر بموضوع علم أصول ثم بعد ذلك أن تكون لله وبالله حقيقة إن شاء الله بهذا الأمر إنه ما يقع من الاختلاف لا يضر بل ينفع إن شاء الله حتى ولو كان الاختلاف من النقيض إلى النقيض، واحد يقول حرام وواحد يقول جائز، فخبره وقد وقع يعني في زمان الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا يمنع ولا يضر ذلك ولا يسدل المودة قضية كما يقول وهذا النوع من الخلاف وقع بين كبار الصحابة وكبار التابعين وكبار فقهاء أمصار مالك الشافعي وأبي حنيفة وغيره. ولكن كانوا إحبابا لله يعني منارات من للملا وأجمع الناس أجمع الناس على زلة قبرهم وعلى ورعهم والاقتلاء تأسيدهم فإذا قلت الفقه بما هو شيء مختلف عن النصوص أمر واقع في النصوص نسيات شاذبي وفي تاريخ بدأ به أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والوقائع التي وقعت زمن الرسالة زمن الوحي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفض الخلاف في كثير من أحيان من الصحابة. يعني كثير كثير نصوص يعني في هذا عن الصحابيين الذين كان قافلين في رجوعهما من اليمن إلى المدينة واختلفا في الصلاة بالتمم أو في الصلاة بالوضوء بعد التمام. يعني عدي من الماء مدلش الماء فتيم ما وصل ثم أدرك الماء بعد ذلك أحدهما توضأ واعد والآخر بقي على الأصل فقال الأول صلاة صليناها طيب على مركز صلينا بتمم دلت فقال الآخر كلا الآن حضر الماء نسخ ما فعلنا فأعاد الصلاة بيروه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم للذي أعاد لك الأجر مرتين وقال الذين يعبد أصحاب السنة وهذه النوازل يعني مثالها أضربها كثير يعني حين مختلف الشخصان في أكل الحوت يعني الذي قذف به البحر, البحر مزين صابرين من الجوع ورماهم البحر واحد حشة كبيرة ميتا فألقى إلينا البحر عنده حد الحديث. دابة إنك أقصد سمكة كبيرة حوتة كبيرة ذاك الحوت اللي يلا أطنان دابة يقال لها العنبر ربما ذاك الحوت الكبير يعني حوت يونس يعني اللي كيدير العمر الله أعلم هاكا ذبحه دابة يقال لها العنبر بارو ولكن كي المنام فأحد قال هي ميتة نخرج قلول نحن مضطرون فأكنى من هذي نهاية المطر وتزودا دول من العمو قد دود دموع، فأخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فأجازا لهما أكل ميتة البحر، ونبأهما بأن ميتة البحر من المباح. في مثل هذا السياق ما شف هذا النزيل في نزلة أخرى، ولكن في مثل هذا السياق؟ قال هو البحر هو الطهر ماأهو الحلو ميتته، فقال هل معك ما منه شيء؟ فأعطوه هذاك اللحم المقدد من السمك فأكل منه عليه الصلاة والسلام فان هذه نوازل كثيره تدل على أن الصحابة اختلفوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سبب الخلاف الاختلاف في مدارك الفهم سبب والفهم ماشي لأن النصوص ما حضرش عندهم النصوص ها القران بين ايديهم وها السنه بين ايديهم ولكن يختلفون في تدبير تنزيل حقائق الكتاب والسنه على النوازل الطارئه هذا ما فيش كاين الاشكال هالحديث نعم كيقول كي هذا واجب وهذا منذب ولكن هذه نازلة مغلفة بظروف الزمان والمكان وتغير أحوال الإنسان الذي لم يدرك هذا فإنه لن يدري لن يدري كيف ينزل أحكام الشريعة على الواقع فبما أن الأمر إذن كذلك الفقه فقه والنصوص نصوص فكيف إذن يؤخذ الفقه من النصوص؟ كيف يؤخذ الفقه من النصوص؟ هنا إذن يبدأ أصول الفقه بهذا الجواب بالضبط عن هذا السؤال بالذات نكون قد بدأنا ندخل في تعريف المركب الإضافي أصول الفقه أصول الفقه إذن كأنني علمت يعني باعتبار طالباء علم كأنني علمت إذن منفقة وعلمت أن النصوص تختلف عنها وأنه للخروج أو للوصول إلى الفقه انطلاقا من النصوص هناك مسافة اسمها الفهم هل كتاب ها السنة وراء الفقه ليه أجب أن تكون واحدة وقال طرصناها الفهم هذا الفهم ليكون فهما علميا وفهما مشروعا شروعا بمعنى أنه تسنده أدلة وتسنده استدلالات ويكون مقبولا مهما كان فيه من اختلاف أو خلاف إذن لابد من أن أكون زى صناعة معين هذه الصناعة هي أصول الشقي أي حينما قالوا أصول صحيح يعني في التعريف المنطقي يقولون أصول جمع أصلين وهذا الأصل هو ما ينبني عليه الشيء هو الأس هو كذا إلى آخره تقسيمات اللغوية. ولكن في حقيقة الأمر ليس يعني بالضبط. يعني ذلك هو أصول الفقه. ما هي المرتكزات والمنطلقات والمآخذ والآدلة. هي أصول الفقه هو شيء أجمع من هذا كله. رحمكم الله. أصول الفقه هي صناعة. فيه الأدلة. يعني السوال اللي كتقوم عنك يقوم من هذا الفقه. فيه الأدلة، وفيه ما يتعلق بالأدلة وما بعوارض الأدلة وفيه أيضا شروط معينة لا بد أن تتوفر في الفقير لتكونه القدرة على الاستنباط وعلى الفهم والإدراك فإذن كل العلوم وكل الفهوم وكل الأدوات التي سأحتاج إليها لمعالجة النص. ثم الاستنباط المعنى من الصيغ ثم للتنزيل على الواقع كل ذلك أطرق وأقسمها إلى مراحل ثلاث يعني الثلاثة مراحل في مادة الفقه كلها مراحل وصولية وهذه المراحل هي المكونة لوصول الفقه بهذا المركب الكلي الشامل إذا الآن سأ يعني أشتغل بصورة تطبيقية عملية ليكون الأمر أبينا وأيضاً عندنا نازلة قضية وقع تخيل قضية لبعض سواء يعني من من القضايا المدرسية القديمة يعني التي يعني نتقف يا رفاق بأحكامه مما اجمعوا عليها أو من اختلفوا فيه أو من من نوازل معاصرة التي تسمى بها أمور المعاملات، أمور طب أمور أحكام الجراحات كذا كذا آخرين أمور معصرة أو الأمور القديمة من أمور فقية في العبادات والمعاملات بالمعنى القديم إذن عندنا النزلة ونريد حكما شرعيا لهذه النزلة نريد ما نظن تعبير الفقهاء والأصوليين ما نظن أنه حكم الله ما نظن أنه حكم الله في النزلة نريد أن نصل إلى وهذه غاية الدين المتدين فلابد إذن من أن نرجع إلى الكتاب والسنة هذا لا إشكلة ولا خلاف لابد من أن نرجع إلى الوحي لأنك تريد أن تعرف حكم الله في الأمر لأن المفتي حينما يفتي بالحكم ما قيمة حكمه ولماذا له التأثير الذي لا يكون لغيره يعني الناس يتسنون الفقير أو العالم ليقول لهم يعني الحكم في المسألة الفلانية وقضية الفلانية وكذا وخيره ويكون لقوله وقعون شديد سوء في من على من أراضي ذلك أو على من كرهه سبب واحد هو أن الناس إذ يتلقون ذلك الحكم يعني ليس لجلالة فلان ولقيمة لا لأنهم يظنون ويعتقدون هنا الظن بالمعنى العلمي الكريم أي عندهم مؤهد الترشيح كبير جدا 90-90% أن ذلك الحكم هو مراد الله التشريعي التكليفي وإذا كان هو مراد الله الشريعية التكليفية فهم ملزمون به تطبيقا في الدين ومعناه عليه حساب وجزاء في الآخرة فعلا هو اتركها فإذا هو تدين يعبدون الله به فإذا كان ذلك كذلك فلابد إذن ليكون الأمر كذلك فعلا من أن تكون المرجعية الأولى لهذا الحكم كتاب الله وسنة رسول الله وإلا فلن تكون قيمة لذلك الحكم إطلاقا ما قد يجح تصادف مثلاً ولا تأتي له في النز، وإنما قيمة الأحكام التي ينطق بها العلماء قيمتها ما نظن ونعتقد أنه يسندها من الوحي كتاباً وسنةً صرحوا به أو لا يعني وخجل يعني يمكن يقول كدليل ولا أيار فلاني أو حدث فلاني أو ما يقول ثم إما أنا كان أعرفه بأنه يعني أنا لي في فيه ثقة كبيرة بأنه يعني لا ينطق هذا الرجل إلا بأدلة. من الكتاب السلام يغلط ما يغلطش حاجات خلال مهم أنه عنده مرجعيا من كتاب الله وسنة رسول الله إذن ها هنا إذن عندنا محطة هذا هو الوحي محطة أولى والنتيجة المقصودة وهي الحكم الشرعي عن نازلة الله فإذن نرجع إلى ما نحن فيه قلنا إذن عندنا مراحل ثلاث ذكرنا منها اثنتين الوحي ومرحلة الوحي لرأس النص شرعي ثم عندنا النازلة بما يتطلب حكما شرعيا فأثبتنا إذن أن بين النص الشرعي والنازلة مرحلة قلنا هي الفهم إدرك يا أنا وإنت من معنى أنه هي الإنسان هي الإنسان الذي سيتصدى للفهم والاستنبط ولداد لا بد من بيان شيء هاون قل ما انتبه إليه الناس في هذا الزمان من طلبة العلم وهو نسبية الفقه ما معنى نسبية الفقه نسبية الفقه يعني الفقه ليس مطلقا الفقه ليس معصوما هذا المقصد الفقه ليس كاملا يدخله الخطأ والصواب يدخله الاحتمالات من الحسن وعدم والصواب وعدم علاج. لأنه داخل الإنسان بين النص والحكم ولا سبيل إلى الفقه بهذا فلذلك ما ينبغي أن يغتر الإنسان بكثرة الأدلة وسرد النصوص عند بعض أهل العلم على أن يعميه ذلك عن إمكانه أن يكون هذا العالم قد أخطأ في هذه النازلة لماذا؟ فتتلقى أحكام العلماء في الفقه في غير الإجماعات والاتفاقات لعلمة السفن أي بالنسبية قد يوافق يعني فهماك ويوافق يعني ويو يعني يصير أو تصير أنت إلى طمأنينة برعه وعلى فمه لكذلك ولكن لا يجوز أن تصل في اتباع شخصي أو تلقي عنه إلى درجة تقديسي هذا مرحب خطيئة تقول لي معاهل أدلة وإن وإلى معاهل أدلة معاهل أدلة ومعاهل فهم أيضاً ذي الأدلة هل فهموه هو الأدلة تساوي آه تكلم خطير إذا كان فهموه هو الأدلة إذا صار فهموه يعبد به كلك تكبر في الصلاة بعد الفاتحة بدلاً من القراءة لآية قرأ كل مره لا يجوز فما ما يكون هذا الشخص من أهل العلم والفضل على رسول الله ولكن حينما يكون الأمر ما صار اختلاف مش يجمعه إرحب ليالِ الاجتماع من الطريق حينما يكون الأمر مثار خلاف وفي أخذ ورد فلا يجوز شرعا وعقلا بعد ذلك أن تعطى صفة الكمال والقداسة لأي فاعل. ولذلك قاعدة الفقه في هذا أمر قولهم كلامي صواب يحتمل الخطأ وكلامك خطأ يحتمل الصواب هذا الأدب وهذا العلم وخي يكون فعلاً تبلق بأن فلان زما أدل تقويم تينا ومع ذلك الإنسان يتهم عقله أحد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما وقعت الفتنة زمناً علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وغيرهما معروف مرحلة قال يا أيها الناس اتهموا عقلكم فقد كنا والله زمن الحديبية لحد الحديبية لو استطاع أحدنا أن يرد حكم رسول الله أو أمر رسول الله الأرض يعني الناس الصحابة اختلفوا تبعين يعني وقاتفت نبنتهم من تبعين قال لهم يا عباد الله اتهي معقولكم عندما يجيب الكبارك رأفهمتك يا رأي الكمال رأكلنا في زمان رسول الله صرح الحذبية معروف سرع لو استطاع أحدنا أن يرد أمر رسول الله الأرض قال لهم النبي صرحوا مع الكفار صرحوا مع الكفار وكانت بنود صرح يعني الظاهر ديالها مجحفة في حق المسلمين مش ضرمهم مهرسهم مجحفة عرف البنود ديالها كيفية كانت من بينها مثلا أنه إذا أسلم أحد الكفار وهرب من مكة إلى المدينة التزم المسلمون بيرضي وإذا ارتد أحد المسلمين من المدينة وهرب الكفار لا يلتزم كفار مكة بيرضي قولوا له واحدا مروح دام كلهم ضرمين مع ذلك قبل أن نتصوم عادة وأمضاه صحبم هذا صحيح مجمع فهم على رأسهم سيدنا عمر مختبر رضي الله إلَّا أبا بكرين أبا كان يعني حكمة كان له حكمة خاصة كان صديقين يقول إنه رسول الله يعني رأى الوحي هذا ما ما ما يمكن استقصي فالمقصود إذا أنه يعني مهما بلغ الإنسان من ثقة والطمئينة إلى رأيه، فما ينبغي أن يصل أن يصل إلى درجة القطع، لأن القطع حاجة خطيرة. وليس وهذا أيضا يعني من الأشياء دائما في النقطة نفسها، ليس وجود الدليل من الكتاب والسنة معنى أن الرأي من عادم. ماذا غلط على شيء يقول لك كين هذا هذا رأي، هذا أنا عندي الدليل أنت عندك الرأي لا، وأعندك الدليل هذا الدليل يعني. هل يمكنك أن تنزل الدليل على الواقع يعني بصورة حرفية مستحيل؟ فسنبين هذا في حلقة المقبل بعد مش موسى. عطيك مثال. سارقة سارق السارقة قطع الأيام. زانية زنيجة كل واحد منهما مئة جدة. وها المجرم الحدود إلى آخره. هالنص كتسمع قطع دلالة من حيث العدد مئة جدة قطع والقطع والقطع من كل شيء تقوله. فحينما يؤتى بزاني أو يؤتى بصارق النص عليه تحقيق المرض كيف يسمونه؟ هذا سيقع فيه خلاف التنزيل يعني الفهم الذي يدخل أو يدخل اثنية المطار كيف سيدخل وهو يعني تحقيق المرض هل هذا الذي يعني زنى أو صارق هل هو مقصود بالذات بهذه الصفة التي وقعت الآن بهذه الآية امنه ولذلك ليس يعني كل زان يحكم عليه بالنصر والك وليس كل سارقين تقطع يده ليس كل سارق معروف يعني لانه واحد السارقه انما قعد العلماء احدوه فقالوا هو خذوا مكلفا مالا محترما لغيره من حرز وفي دون ما شبهتين لغير ذلك من الشروط التي جعلوها حتى يميزوا بين الصارق المقصود بالنصي والصارق المقصود بالنصي فمن لم يصرق نصاباً من المال لا تقطعوا يده يعني اللي سرق فلوس ما وصله شيء الزكا لا تقطعش الدول الإسلام يعني اللي يصرق اللي يصرق تكون بلغة في حاجة اللي كتزكا أما ما وصلش شيء ما ما لم يبلغ النصاب لا تكتب واني يكون تكون سريقة بليعة يعني من حجم سروقة تكون السريقة طرية تكون السريقة مما كان في حجز يا جزي ليك أنت ما خبعت هم أنت رمي فرسك في واحد كله يعني بين واتسرقت لا تقطعون السارق يعاقب لما كيت عاقب شيء يعني واحد من الحانز مثلا حطوا واحد من مليون ديال فرنك فوق فوق فوق الطبلة فوق الكامتوار جاب واحد يزوج لا تقطعونه حسن عواني احتجاك اللي يزوج شاف مليون يعني مش عم مزيان ولكن تشجعته السرقة فلذلك لا تقطع يد الساريق وإنما يعني يعزق التعاقب عقوبة زرية من كل القاضي كم يبيع أيه جلد وحبس ويغرم لك شيء آخر من المسائل ولكن لا تقطع يد السرقة لأنه كين واحد العقوب حتى الملفس تقول وأنت أوي جمع فلوس ما كنت خلي فلوس مش فيعني كل هذا يعني يعني لا تتوهمن لأن كون الدليل معك يعني يعصمك من أن عقلك قد دخل في المنزل تأخذ المعنى حرفي السلام ولهذا يعني الفقه للنصوص إذا ندخل في مجال الدلالات فسيدخل في مرحلة الاستنباط وإذا ندخل في مرحلة الاستنباط دخل في مرحلة التحقيق والتنزيل وهو التطبيق حتى يريد أن نزل في الواقع ويقع إشكالته ولا بد من الفقه جميع الأحوال فإذاً قلنا عندنا مرحلتان كبيرة تتوسطهما مرحلة ثالثة وهي مرحلة الاستنباط فأدرس النصة أن ننشي اللوحي هلو ولابد في دراسة النص إذن من أن أعرف من نص ثبوتاً ودلالة إلى القرآن رأى خلاص متواتر كان سنة لابد من أن أعرف درجة الصحة درجة الثبوت أصحيح هو أم ضعيف أم, أم الأخير ثم لابد من أن أجمع النصوص جميعاً تجو حض النص جزئي وتصنبت منه في في قضية واحدة لابد من أن تحيط بكل النصوص الواردة بالأمر ثم بعد ذلك يعني قلنا سبؤا ودلالة من حيث يعني المستوى الدلالي لذلك النص يعني لأن النص يعني الدليل من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قد تكون له مراتب ودلالي مختلفة وقد يكون قطع الدلالة يعني المعنى واش عنده معنى واحد اللي عنده ولا عنده ثلاثة ولا أربعة المعاني ممكن تفهمهم فما المعنى المحتمل إذا إذا وصلنا إلى إلى إلى إلى, إلى أن هنالك معاني متعددة لودّ من بين المعنى الراجع والمعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن ولكن كل ذلك يبين بقواعد يعني كل شيء لودّ من من دليل لما نقول هذا النص له ثلاثة معاني ممكن وأقول معنى جيم هو المعنى المقصود ماشي غير أصدقائي عندما أقول معنى جيم هو المقصود لابد من أن أثبتها علميا بالأدلة اللغوية والشرعية والعقلية أثبت بأن جيم هو المقصود وأن ألف غير مقصود وأن باء غير المقصود وإلا أن أكون في الهوى من عدم العلم فإذن هذه مرحلة تدرس فيها النصص حتى إذا بيد بأن المعنى كذا هو المقصود انتقلت إلى مرحلة ثانية وهو استخراج الحكم الشرعي ومن ثم بالاستنباط هي المرحله الثانيه في في في في الفقه وفي العمليه الاصوليه لان كل شيء هذه خدمه الاصولي بما هو فقيه ولا فرقه في العمق لا فرقه بين الفقيه الاصولي في العمق لا فرقه بين الفقيه والاصولي وهذاك التفريق بالهجم مدرس مدرسي من اجل التعليم والبيان والا فيستحيل عقلا ان يكون هنالك فقيه غير اصولي غير ممكن معناه اذا وجد معنى انه ليس بفقيه خطره بعيداً عملية الاستنباط وهي بلورات الحكم الشرعي تخرج الحكم الشرعي وجوباً أو ندباً أو كذا إلى آخره يعني بمسويات الشرعي بعد ما فهم من المستويات الدلالي للآية أو للحديث أو للآيات ولا حديث إذا كان جمعه في القضية النزيل الواهدة بعد ذلك كذا نستخلص الحكم ثم بعد استخلاص الحكم احنا بقينا في الإطار النظري، زين ما أعطيناش فلان الإفتاء. بعد استخلاص الحكم نظريا نخلص إلى مرحلة الأخيرة وهي النظر في النازلة أي الواقع اللي وقعت في التاريخ الفلان، الزمان الفلاني الفلان ولا الفلان بدال الفلان, الفلان. أي النازلة محكومة بظروفها المكانية والزمانية والإنسانية. وننظر هل هذه النازلة تستوعب هذا الحكم الشرعي النظري؟ الذي استنبت ما من الكتاب السنة بهذا الشكل أم لا من بعض التكييفات لا بد من بعض الضوابط ليناسب الحكم الشرعي ومقصوده الشرعي نظرا لأن النازلة فيها أمور جدة لم تكن قبله أو خاصة بهذا الإنسان قد تتيح له ضربا من الرخصة والحكم فيه عزيمة وقد وقد وقد وقد وقد تحقيق المعنىات كما ذكرت قبله فننزل الحكمة بعدما استمتناها على ما يناسب الزمان والمكان وبما لا يخريمه وهذا أدير معادلة الصعبة ناس تناسب الزمان والمكان ولكن بما لا يخريم نصوص شريعة قسك تناقض مع الشراء فتحل ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله لا ولكن يعني ينبغي أن تناسب لتنزيلك الحكم الشرعية على النازلة ينبغي أن تناسب الزمان والمكان وظروف الإنسان ولكن قل دائما بما يوافق أصول الشريعة كتابا وسنة هذه ذا القلاصة عامة عن هذه الصناعة التي هي أصول الشقيق هذه الصناعة هي الأصول الشقيقية بالضبطة تفصيل ذلك مرحلة مرحلة يأتي بعد بحول الله في الدروس اللاحقة إن شاء الله وفقنا الله ويكون ما يحب يحبه صلى وصل الله لسيدنا محمد وآله وسلم وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته